وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وَمِنْ كلُ تَأقلُونَ ررحم قَري وَتَستَخجونَ حلةَتَبَسونَها وَمنِْ كل تأقلون نحم قري وَتتخجون حلْةً تَبسُونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَآخِرَ لِتَرْتَغُونَ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتَأْلُكُ الْكُفْنِ مَآخِرَ لِتَرْتَغُونَ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذلكم الله ربكم له الملك عارف الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدرير والذين تدعون من دونه ما تدعوهم لا يَسْمَعُ دُعَاءَ أَسْم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ إِنَّ كَثِيرًا لَا يَسْمَعُ دُعَاءَ أَسْم ولا ينبئك مثل خبيب ولا ينبئك خبير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله راني الحميد الله هو الغني الحميد اي يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد اي يشاء يذهبكم جديد وما على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تهم وازره وزر اخرى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا وان تدعو مثقلة الى حملها انما تنذر الذين يخشون ربه بالغيب واقاموا الصلاه انما تنذر الذين يخشون ربه بالغيب واقاموا الصلاه ولمن تزكى فانما يتزكى لنفسه ولمن تزكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير